وأنه خلق الزوجي الزكرة الأنسى من مطفة إذا كنا وأن عليه النشحة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عذن الأولى وتمود فما أبقى وقوما ما أقرأ والمؤثقة أهواء غشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارا هذا الذي رم من النذير الأولى آذفة الآذفة ليس لها من دون الله كافه فما من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فاسددوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقترب في الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعيبوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقيم ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنه يوم